الحمد لله الذي تحيرت ا ل أ ف ه ا م في قدرته وتطلعت النفوس إ ل ى حمى طاعته و أ س ك ر ت القلوب بكس أ محبته صلاه وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته الحمد لله شكرا و ا ل ومن نؤمن كفضلى ونحن عبدك رقى وان انت لم نتهل بذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير ت د ا و ة ا ل م ب ا ر ك ة من القارئ ل ز ع ي الكبير الشيخ محمد أبل وقصعي بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر فيها I'm sorry. you Thank、uh、you. -huh. أ سبب أ أن ل ك ت ت ط تلاوه هذه الليله تلاوه المباركه مع من ديوان ولا بلد احييكم اترككم في رعايه الله و أ ن ه والسلام عليكم